بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس العشرون من مجالس السمع كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعاهم الكلامية لشيخ الإشلام التمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل قال الرزي المقدمة الثالثة أن القائلين بأنه تعالى جسم اختلفه فمنهم من يقول إنه على صورة الإنسان ثم يقول عن مشبهة الأمة أنه على صورة إنسان شاب وعن مشبهة اليهود أنه على صورة إنسان شيخ وهؤلاء لا يجوزون الانتقال والذهاب والمجيء على الله تعالى وأما المحققون من المشبهة فالمنقول عنهم أنه, أنه على صورة نور من أنوار قال وذكر أبو معشر المنجم أن سبب اقدام الناس على اتخاذ عبادة الأوثان دينا لأنفسهم هو أن القوم في الدهر الأقدم كانوا على مذهب مشبهة وكانوا يعتقدون أن إله العالم نور عظيم فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثنا هو أكبر الأوثان على صورة الإله واوثان أخرى أصاروا من ذلك الوثن على صورة الملائكة واشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الآلهة والإلهة والملائكة على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة فثبت أن دين عبارة الأصنام كالفرع على مذهب المشبهة أعلم أن كثيرا من هؤلاء يمنع من جواز الحركة والسكون على الله تعالى وأما الكرامية فهم لا يقولون بالعضاء والجوارح بل يقولون إنه مختص بما فوق العرش ثم إن هذا المذهب يحتمل وجوها ثلاثة فإنه تعالى إما أن يقال إنه ملاق للعرش وإما أن يقال إنه مباين عنه ببعض متناهن وإما أن يقال إنه مبين ببعض غير متناه وقد ذهب إلى كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة طائفة من الكرامية واختلفوا أيضا في أنه تعالى مختص بتلك الجهات لذاته أو لمعنى قديم بينهم اختلاف في ذلك قلت هذا الكلام فيه تقصير كثير في معرفة مذاهب الناس وتحقيقها وذلك أن القائلين بأن الله تعالى فوق العرش والقائلين بالصفات الخبرية وهم السلف وأهر الحديث وأئمة الأمة وجماهيرها وجمهور الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وجمهور المشهورين بالإمامة في الفقه والتصوف في الأمة من جميع الطوائف جمهورهم لا يقول هو جسم ولا ليس بجسم لما في اللفظين من الإجمال والاشتراك مشتمل على الحق والباطل؟ ومنهم طوائف يقولون هو جسم وطوائف يقولون ليس بجسم ثم إن كثيرا من أئمة السنة والحديث أو أكثرهم يقولون إنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه بحد ومنهم من لم يطلق لفظ الحد وبعضهم أنكر الحد وغيما ذكر ما عنده في ذلك من مذاهب أهل الحديث والكلام وإن كان بمقالات أهل الكلام أخبر أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين الذين الذي من أول ما ذكره فيه أخذ الرازي وغيره مذهبه في عدم تكفير أهل الصلاة قال أبو الحسن هذه حكاية قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا وأن الله سبحانه وتعالى إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيديه وكما قالت تعالى بل يده مبسوطة وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن اسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزله والخوارج وأقر أن لله علما كما قال أنزله بعلمه وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله تعالى كما نفته المعتزلة وأثبت لله تعالى القوة كما قال أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في اللفظ والوقف من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق ويقولون إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأن موسى عليه السلام سأل الله تعالى الرؤية في الدنيا وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة وذكر مذهبهم في باب الإيمان والوحيد والأسماء والأحكام إلى أن قال ويقولون إن الله لم يأمر بشر بل نهى عنه وأمر بالخير فلم يرضى بالشر وإن كان مريدا له وذكر مذهبهم في الصحابة والخلافة والتفضيل ثم قالوا يصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين ولا يبتدع في دينهم ما لم يأذن به الله ويقررون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صرفا صفا وأن الله تعالى يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وذكر مذهبهم في الأمراء والصلاة خلفهم وترك الخروج عليهم وأشياء غير ذلك ثم قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول إليه نذهب ثم قال فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان يعني ابن كلام فإنهم يقولون بأكثر مما ذكرناه عن أهل السنة ويثبتون أن الله لم يزل حيا عالما قادرا سميعا بصيرا عزيزا عظيما جليلا كبيرا كريما مريدا متكلما جوادا ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال والكبرياء والإرادة والكلام صفات لله تعالى وذكر غير ذلك قال وكان يزعم أن الباري لم يزل ولا مكان ولا زمان قبل الخلق وأنه على ما لم يزل وأنه, وأنه مستو على عرشه كما قال وأنه فوق كل شيء ثم قال ذكر قول زهير الأثري فأما أصحاب زهير الأثري فإن زهيرا كان يقول إن الله تعالى بكل مكان وأنه مع ذلك مستو على عرشه وأنه يرى بالأبصار بلا كيف وأنه موجود الذهد بكل مكان وأنه ليس بجسم ولا محدود ولا يجوز عليه الحلول والمماسه ويذم أنه يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا بلا كيف ويزعم أن القرآن كلام محدث غير مخلوق وأن القرآن يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد وأن إرادة الله ومحبته قائمتان بالله تعالى ويقول بالاستثناء كما يقول أصحاب الاستثناء المرجئة الذين عكين قولهم في الوعيد ويقول في القدر بقول المعتزلة وذكر قوله في الإيمان أنه موافق لقول المرجئة قال وأما أبو معاذ التومني فإنه يوافق زهيرا في أكثر أقواله ويخالفه في القرآن ويزعم أن كلام الله حادث غير محدث حادث غير محدث ولا مخلوق ولا هو قائم بالله لا في مكان وكذلك قوله في إرادته ومحبته وقال في باب اختلاف الناس في الباري هل هو في مكان دون مكان أم لا في مكان أم في كل مكان؟ وهل تحمله الحملة أو يحمله العرش وهل هم ثمانية أملاك أم ثمانية أصناف من الملائكة اختلفوا على سبع عشرة مقالة قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه في كل مكان حال وقول من قال لا نهاية له وأن هاتين الفرقتين أنكرتا القول بأنه في مكان دون مكان قال وقال قائلون هو جسم خارج من جميع صفات الجسم ليس في طويل ولا عريض ولا عميق ولا يوصف بطعم ولا لون ولا مجسة ولا شيء من صفات الأجسام وأنه ليس في الأشياء ولا على العرش إلا على معنى أنه فوق غير مماثلة وأنه فوق الأشياء وفوق العرش ليس بينه وبين الأشياء أكثر من أنه فوقها قال وقال عجام من الحكم إن ربه تعالى في كل في, في مكان دون مكان وأن مكانه هو العرش وأنه مماس للعرش وأن العرش قد حواه وحده وقال بعض أصحابه إن الباري قد ملأ العرش وأنه مماس له. قال وقال بعض من ينتحل الحديث إن العرش لم يمتلئ به وأنه يقعد نبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش قال وقال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وانه على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى ولا نقدم بين يدي الله تعالى في القول بل نقول استوى بلا كيف وان له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلالي والإكرام وأن له يدين كما قال خلقت بهدي وأن له عينين كما قال تجري بعيوننا وأنه يجيء يوم القيامة هو ملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به جواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت المعتزلة إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى وقال بعض الناس الاستواء القعود والتمكن قال واختلف الناس في حملة العرش ما الذي تحمل قال قائلون الحملة تحمل البارية تعالى وأنه إذا غضب ثاقل على كواهلهم وإذا رضي خف فيتبينون غضبه من رضا وأن العرش له أطيط إذا ثقل عليه أطيط الرحل قال الأشعري وقال بعضهم ليس يذقل الباري ولا يخف ولا تحمله الحملة ولكن العرش هو الذي يخف ويثقل وتحمله الحملة قال وقال بعضهم الحملة ثمانية أملاك وقال بعضهم ثمانية أصناف قال وقال قائلون إنه تعالى على العرش وإنه بائن منه لا بعزلة وإشغال لمكان غيره بل ببينونة ليست على العزلة والبينونة من صفات الذات قال أبو الحسن الأشعري واختلفوا يعني الأمة في العين والياد والوجه على أربع مقالات فقالت المجسمة له يدان ورجلان ووجه وعيناً وجنب يذهبون إلى الجوارح والأعضاء وقال أصحاب الحديث لسنا نقول في ذلك إلا ما قال الله تعالى أو جاءت به رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول وجه بلا كيف ويدان وعينان بلا كيف وقال عبد الله بن كلاب أطلق اليد والعين والوجه خبرا لأن الله تعالى أطلق ذلك ولا أطلق غيره فأقول هي صفات لله تعالى كما قال في العلم والخدرة والحياة إنها صفات وقالت المعتزلة بإنكار ذلك إلا الوجه وتأولت اليد بمعنى النعمة وقوله تجري بأعين بعلمنا والجنب بمعنى الأمر وقالوا في قوله تعالى أن تقول نفس حسرة على ما فردت في جنب الله أي في أمر الله وقالوا نفس الباري هي هو وكذلك ذاته هي هو وتأول قوله الصمد على وجهين أحدهما أنه السيد والآخر أنه المصمود إليه بالحوائج قال وأما الوجه فإن المعتزلة قالت فيه قولين قال بعضهم وهو أبو الهذيل وجه الله هو الله تعالى وقال غيره معنى قوله ويبقى وجه ربك أي يبقى ربك من غير أن يكون يثبت وجها يقال إنه هو الله تعالى أو لا يقال ذلك فيه قال واختلفوا في رؤية الله تعالى بالأفصار على تس عسرة مقالة فقال قائلون يجوز أن نرى الله بالأبصار في الدنيا ولسنا ننكر أن يكون بعض من القه في الطرقات ولسنا ننكر أن يكون بعض من نلقاه في الطرقات وأجاز بعضهم علي الحلول في الأجسام وأصحاب الحلول إذا رأوا إنسانا يستحسنونه لم يدروا لعل إلههم فيه وأجاز كثير ممن أجاز رؤيته في الدنيا مصافحته وملامسته ومزاورته إياهم وقالوا إن المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك حكي ذلك عن أصحاب مضر وكهمس وحكي عن أصحاب عبد الواحد بن زيلين أنهم كانوا يقولون إن الله تعالى يرى على قدر الأعمال فمن كان عمله أفضل رآه أحسن وقد قال قائلون إن نرى الله تعالى في الدنيا في النوم فأما في اليقظة فلا وروي عن رقبة ابن مسقالة أنه قال رأيت رب العزة في النوم فقال لا أكرمان مثواه يعني سليمان التيمي صلى الفجر بطهر العشاء أربعين سنة قالهم وامتنع كثير من القول إنه يرى في الدنيا ومن سائر ما أطلقوه وقالوا إنه يرى في الآخرة قال واختلفوا أيضا في ضرب آخر فقال قائلنا نرى جسما محدودا مقابلا لنا في مكان دون مكان وقال زهير الأثري ذات الباري في كل مكان وهو مستوى على عرشه ونحن نراه في الآخرة على عرشه تعالى وتقدس بلا كيف وكان يقول إن الله تعالى يرجو يوم القيامة إلى مكان لم يكن خاليا منه وأنه ينزل إلى سماء الدنيا ولم تكن خالية منه قال واختلفوا في رؤية الله تعالى بالأبصار هل هي إدراك له بالأبصار أم لا فقال قائلون هي إدراك له بالأبصار وهو يدرك الأبصار وقال قائلون يرى الله تعالى بالأبصار ولا يدرك بالأبصار واختلفوا في ضرب آخر. فقال قائلون نرى الله جهرة ومعاينة قال قائلون لا يرى الله جهرة ولا معاينة ومنهم من يقولوا يحدق إليه إذا رأيته ومنهم من يقول لا يجوز التحديق إليه وقال قائلون منهم ضرار وحفص الفرد إن الله لا يرى بالأبصار ولكن يخلق حاسة يوم القيامة سالسة غير حواسنا هذه فندركه بها وندرك هو بتلك الحاسة وقالت إن الله يخلق صورة اليوم القيامة يرى فيها ويكلم خلقه فيها وقال الحسين النجار يجوز أن يحول الله تعالى أن يحول الله تعالى العين إلى القلب ويجعل لها قوة العلم فيعلم بها ويكون ذلك العلم رؤية له أي علما له قال وأجماعات معترضة على أن الله تعالى لا يرى بالأبصار هل يرى بالقلوب فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة إن الله تعالى يرى بقلوبنا بمعنى أننا نعلمه بها وأنكر ذلك الفوطي وعباد وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدية إن الله لا يرى بالأبصار في الدنيا والآخرة ولا يجوز ذلك عليه واختلفه في الرؤيته للله تعالى بالأبصار وهل يجوز أن تكون أو هي كائنة لا محالة على مقالتين؟ فقال قائلون يجوز أن يرى الله تعالى في الآخرة بالأبصار وقال قائلون إنه بياناً قال أين نقول؟ قال نقول إنه يرى بالأبصار وقال قائلون نقول بالأخبار المرئية وبما جاء في القرآن أنه مرئي بالأبصار في الآخرة بياناً يراه المؤمنون. قال وكل المجسمة إلا نفرا يسيرا يقولون بإثبات الرؤية وقد يثبت, وقد يثبت الرؤية من لا يقول بالتجسيم قال واختلفوا هل يقال إن الباري تعالى لم يزل عالما قادرا حيا أم لا يقال ذلك على مقالتين فقال قائلون لم يزل الله تعالى عالما قادرا حيا وزعم كثير من المجسمه أن البارية كان قبل أن يخلق الخلق ليس بعالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا مريد ثم أراد وإرادته عندهم حركته فإذا أراد تكون شيء فإذا أراد تكون شيء تحرك فكان الشيء لأن معنى أراد تحرك وليست الحركة غيره وكذلك قالوا في قدرته وعلمه وسمعه وبصره إنها معان وليست غيره وليست بشيء لأن الشيء هو الجسم وقال قائلون إن حركة الباري غيره واختلف القائلون إن الباري تعالى يتحرك على نقالتين فزعم هشام أن حركة الباري يفعله الشيء وكان يأبى أن يكون الباري يزول مع قوله يتحرك وأجاز عليه السكاك الزوال وقال لا يجوز عليه الطفر وحكي عن رجل كان يعرف بأبي شعيب أن البارياء يسر بطاعة أوليائه وينتفع بها وبإنابتهم ويلحقه العجز بمعاصيهم إياه قال واختلفت المعتزلة في المكان فقال قائلون إن الباري لا في مكان بل هو على ما لم يزر عليه وقال قائلون الباري في كل مكان بمعنى أنه حافظ الأماكن وذاته مع ذلك موجودة بكل مكان وقال أيضا اختلف المعتزلة في المكان فقال قائلون الباري بكل مكان بمعنى أنه مدبر لكل مكان وأن تدبيره في كل مكان والقائلون بهذا القول جمهور المعتزلة أبو الهديل والجعفران والإسكافي والجبائي وقال قائلون الباري لا في مكان بل هو على ما لم يزل وهو قبل هشام الفوطي وعباد بن سليمان وابي وغيره من المعتزلة قال وقالت المعتزلة في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني استولى قال أبو الحسن وهذا شرح اختلاف الناس في التجسيم قد أخبرنا عن المنكرين للتجسيم أنهم يقولون أن الباري تعالى ليس بجسم ولا محدود ولا ذي نهاية ونحن الآن نخبر عن أقويل المجسمة واختلافهم في التجسيم قلت وهذا الذي أحال عليه ذكره في قول المعتزلة فقال هذا شرح قول المعتزلة في التوعيد وغيره اجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جور ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوس ولا طور ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكم ولا يتبعض وليس بذي ابعاد ولا اجزاء وجوارح وعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت. ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بجيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار ولا تدركه الحواس ولا يقاس بالناس ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه ولا تجري عليه الآفات ولا تحل به العاهات وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم تغير مشبه له ولم يزل أولا سابقا متقدما للمحدثات موجودا قبل المخلوقات ولم يزل عالما قادرا حيا ولا يزال كذلك لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأوهام ولا يسمع بالأسمع شيء لا كالأشياء عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء وأنه القديم وحده ولا قديم غيره ولا إله سواه ولا شريك له في ملكه ولا وزير له في سلطانه ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق لم يخلق الخلق على مثال سابق وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر ولا بأصعب منه لا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه المضار ولا يناله السرور واللذات ولا يصل إليه الأذى والالام ليس بذي غاية فيتناهى ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجز والنقص تقدس عن ملامسه النساء وعن, التخ... وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء قال أبو الحسن فهذه جملة قولهم في التوحيد وقد شركهم في هذه الجملة الخوارج وطوائف من, الشيعة وطوائف من الشيعة وإن كانوا للجملة التي يظهرونها ناقضين ولا هتاركين ثم ذكر من اختلافهم في مسائل الصفات ما ليس هذا موضع حكايته كلام طويل قلت فهذا قوله فهذا هو قوله قد أخبرنا عن المنكرين للتجسيم أنهم يقولون إن البارية ليس بجسم ولا محدود ولا ذي ونحن الآن نخبر عن أقاويل المجسمة واختلافهم في الترسيم. قال واختلفت المجسمة فيما بينهم من الترسيم. وهل الباري تعالى وتخدس قدر من الأقدار وفي مقداره على ست عشرة مقالة فقال بن الحكم إن الله الرسم محدود عريض عميق طويل طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه نور ساطع له قدر من الأقدار بمعنى أن له مقدارا في طوله وعرضه وعمقه ولا يتجاوزه في مكان دون مكان كالسابيكات الصافية يتلألأ كاللؤة المستديرة من جميع جوانبها ذو لون وطعم ورائحة ومجسة لونه هو طعمه وهو رائحته وهو مجسته وهو نفسه لون ولم يثبت لونا وغيره ولم يثبت لونا غيره ولم يثبت لونا غيره وأنه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد قال حكى عنه ابن الراوندي أنه يزعمه أن الله يشبه الأجسام التي خلقها من جهة من الجهات، ولولا ذلك ما دلت عليه وحكى عنه أنه قال إنه جسم بلاك الأجسام ومعنى ذلك أنه شيء موجود قال وقد ذكر عن بعض المجسمة أنه كان يثويت البارية ملونة ويأبى أن يكون ذا طعم ورائحة ومجسة وأن يكون طويلا أو عريضا أو عميقا وزعم أنه في مكان دون مكان متحرك من وقت خلق الخلق قال وقال قائلون إن الباري جسم وأنكروا أن يكون منصوفا بلون أو طعم أو رائحة أو مجسة أو شيء مما وصفه هشاب غير أنه تعالى على العرش مماس له دون ما سوى قال أبو الحسن واختلفوا في مقدار الباري تعالى بعد أن جعلوه جسمه فقال قائلون هو جسم وهو في كل مكان وفاضل عن جميع الأماكن وهو مع ذلك متناهن غير أن مساحته أكبر من مساحة العالم لأنه أكبر من كل شيء وقال بعضهم مساحته على قدر العالم وقال بعضهم إن الباري عز وجل جسم له مقدار من المساحة ولا ندري كم ذلك المقدار وقال بعضهم هو في أحسن الأقدار وأحسن الأقدار يكون ليس بالعظيم الجافي ولا بالقليل القمئ وحكى عن هشام بن الحكم أن احسن الأقدار أن يكون سبعه أشبار بشبر نفسه قال وقال بعضهم ليس لمساحه الباري تعالى نهاية ولا غاية وأنه ذاهب في الجهات الست اليمين والشمال والأمام والخلف والفوق والتحت قالوا وما كان كذلك لا يقع عليه اسم جسم ولا طويل ولا عريض ولا عميق وليس بذي حدود ولا هيئة ولا قطب وقال بعضهم إن معبودهم هو الفضاء وليس بجسم والأشياء قائمة به وقال, وقال داود الجواربي ومقاتلون سليمان إن الله جسم وإنه جهزة على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظم له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين وهو مع لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره وحكي عن الجواربي أنه كان يقول أجوف من فيه إلى صدره ومصمة ما سوى ذلك وكثير من الناس يقولون هو مصمة وتأولون قول الله تعالى الصمد المصمة الذي ليس بأجوف قال وقال هشام سار من الجوارقي إن الله تعالى على صورة الإنسان وأنكر أن يكون لحما ودما وأنه نور ساطع يتلألو بياضا وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان سمعه غير بصره وكذلك سائر حواسه له يد غرج وأذر وعين وأنف وفم وأن له وفرة سوداء قال أبو الحسن وممن قال بالصورة من ينكر أن يكون الباري جسما وممن قال بالتجسيم من ينكر أن يكون الباري صورة وقد ذكر أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي في كتاب الآراء والديانات وهو ممن يذهب مذهب المعتزلة في توحيدهم وعدلهم فقال في كتابه باب قول الموحدين والمشبهين زعمت المعتزلة بأجمعها والخوارج بأسرها وأكثر الزيدية وكثير من الشيع والمرجئة سوى أصحاب الحديث من أهل ارجاء أن الله ليس بجسم ولا صورة ولا جوهر ولا جزء ولا عرض وليس يشبه شيئا من ذلك وقال هشام بن الحكم وعلي بن منصور ومحمد بن الخليل السكاك ويونس بن عبد الرحمن ومن قال بقول من الشيعين الله تعالى جسم لا كلا هذه جملة اجتمع شون بن الحكم وأصحابه عليها فاجتمعت حكاية المخالفين لهذا القول عنه إلا ما أومى إليه الراوندي في كتابه الذي احتج به لمذهب هشام في الجسم فزعم أنه تعالى وتقدس يشبه الخلق من جهة دون جهة والذي صح عندي من قول هشام بعد ذلك عمن وافقه من أصحابه بعد في الحكاية عنه أنه كان يزعم أن الله تعالى بعد حدوث الأماكن في مكان دون مكان وأنه يجوز أن يتحرك وسمعت قول من أصحابه يحكون عنه أنه يزعم أنه نور وقال آخرون منهم إنه كان يزعم أنه متناهي الذات واختلف الحاكون من مخالفي هشام عن هشام فحكوا عنه ضروبا من الأقويل مختلفة لا تليق به وما رأيت أصحابه يدفعونها عنه فمن ذلك أن الجاحظ ذكر عن النظام أن هشام قال في التشبيه في سنة واحدة خمسة أقاويل قطع في آخرها أن معبوده بشبر نفسه سبعة أشبار وحكى أبو عيسى الوراق في كتابه على المشبهة عن كثير من مخالفي هشام أنه كان يزعم أن القديم على هيئة السبيكة وقال بعضهم إنه على هيئة البلورة الصافية المستوية الاستدارة التي من حيث أتيتها رأيتها على هيئة واحدة وحكى بعضهم كما قلت إنه سبعه اشبار قال وحكى بعضهم أنه ذو صوره وحكوا عنه غير ذلك ايضا مما رايت اصحاب هشام يدفعونه عنه وينكرونه ويزعمون أنه لم يزدع على قوله جسم لها كالاجسام وإنما أرد بذلك إثباته أنه نور لقوله تعالى الله نور السماوات والأرض وينهون عنه المساحة والذراع والشبرى والتحديد قال وسمعت ذلك من غير واحد منهم ممن ينتحل القول بالجسم ونظرون بها وقد وجدت الأمر على ما حكاه الوراق من ذلك وقد أضاف قوم القول بالجسم إلى أبي جعفر الأحوال المعروف بشيطان الطاق الذي يسميه أصحابه مؤمن الطاق واسمه محمد بن النعمان وإلى هشام بسال من المعروف بالجواليقي وإلى أبي مالك الحضرمي قال وليس من أولئي أحد جرد القول بالجسم ولكنهم كانوا يقولون هو نور على صورة الإنسان ويمكرون قول القائل بالجسم فقاس من حكى ذلك عنهم عليهم وحكى من طريق الخياز إذا كان الحاكي لذلك يعتقد أن الصور لا تكون إلا للأجسام فغالط عليهم وهكذا غلط كثير من اهل الكلام وذكر أن هشام بن سالم وأبا جعفر الأحول أمسكا بعد قولهما بالصورة عن الكلام في الله تعالى رجعا إلى تأويل آية من القرآن فروايا عن من يجبان تصديقه أنه سئل عن قول الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى قال فإذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوه فأمسكا عن الكلام في ذلك والخوض فيه حتى مات وأقام على القول بالصورة من أقام عليه من اتباعهما قال وقتي وأقول إن هذا الذي ذكره الوراق قد روي وقد رأيت نفر من أصحابه شام سالم يزعمون أنه لم يزل يناظر على القول بالصورة إلى أن مد قال أبو عيسى وأما علي بن إسماعيل بن ميثم فإن أصحابه ومخالفه مختلفون في الإخبار عنه فبعضهم يزعم أنه كان يقول بالجسم والصورة وبعضهم يزعم أنه كان لا يقول بالصورة وبعضهم يزعم أنه كان يقول بالصورة ولا يقول بالجسم قال ولا ثبت عندي في ابن ميثم أنه قال بالصورة ولا بالجسم قال أبو عيسى في في هذا الباب وقد حكى ذلك لكثير من المتكلمين أن مقاتل ابن سليمان ونعيم ابن حماد مصري وداود الجواربي في خلق كثير من العامة وأصحاب الحديث قالوا الله تعالى صورة وأعضاء قال أبو عيسى وبلغني عن داود الجواربي أنه قال أعفوني عن الفرج واللعية أعفو عني أعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك أو قال عما شئتم وقد حكى كثير من المتكلمين عن داود ومقاتل أنهما قال إن معبودهم جسم ولحم ودم له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين وهو مع ذلك لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره وحكى عن الجواربي حكاية أخرى أنه كان يقول إنه أشف من فمه إلى صدره ومصمة ما سوى ذلك وذكر أن مقاتل ابن سليمان كان يأبى هذا القول الأخير وحكى إبراهيم النظام في كتابه عن المشبهه أن قوما لا أدريهم من الملة أم ليسوا من الملة زعموا أن معبودهم جسم فضاء وأن الأجسام كلها فيه وحكى أن آخرين قالوا هو فضاء وليس بجسم لأن الجسم يحتاج إلى مكان وهو نفسه المكان وحق الجاحظ في كتابه عدم شف أن بعضهم قال هو جسم في مكانه إلا أنه فاضل عن الأماكن خلى أن له نهاية لازمة قل أن له نهاية لازمة قال وزعم بعضهم أنه ذاهب في الجهات الست لا إلى نهاية وهو ليس في الجسم وهذا أيضا قول ما علمت أن أحدا قول ما علمت أن أحدا من أهل الصلاة قال به ولا كان شيء منه وهذه أقويل أهل الملة قال النبغتي وللفلاسفة القدماء في الباري أقوال مظلمة غير بيّنة وكان علاياتهم بغير أمر الديانات وكان أكثر كلامهم في أمور الطبيعة والنفس والفلك والكون والفساد والجواهر والاعراض، وقد زعم ارسطوطاليس على ما قرأناه في مقالة اللام التي فسرها ثامس طيوس أن الله تعالى جوهر أزلي بسيط غير مركب ليس بجسم ولا تجوز عليه الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وسمه مرة عقلا وطبيعة تارة وقال في موضع آخر من هذه المقالة إنه حياة، وقال في موضع آخر منها إنه يعقل ذاته ويعلم ذاته وسائر الأشياء التي هو علة لها وذكر فارفوريوس في رسالته التي زعم أنه يحكي فيها مذاهب أريست الظاليس في الباري والمبادئ أنه يصف الله تعالى بأنه خير وأنه حكيم وأنه قوي وزعم أفلاطون في كتابه كتاب النواميس أن أشياء لا ينبغي للإنسان أن يجهلها منها أن له صانع وأن الصانع هو يعلم أفعاله فأثبت لله العلم بأفعاله وزعم قوم من فلسفة دهرينا أن أفلاطون إنما وضع هذا على سبيل التأديب للناس وبحسب السنة وما كان يذهب إليه لا على الاعتقاد قالوا هذا ظن من هؤلاء القوم فأما قول أفلاطون فهو ما ذكره في كتابه وحكى يحيى النحوي في المقالة الأولى من كتابه في تفسير سامع الكنان وأن الله تعالى إنما يعرف بالسلب فيقال إنه لا شبه له ولا مثال إلا الشمس وحدها فإنه كما أن الشمس تفوق جميع الأشياء التي في العالم كذلك تفوق العلة الأولى جميع الموجودات ودفضلها فضلا يجوز كل قياس قال وكما أن الشمس تدبر جميع الأشياء تدبر جميع الأشياء على طريقة واحدة وقال ابو الحسن الاشعري ايضا اختلفت الروافض اصحاب الامامه في التجسيم وهم ست فرق فالفرقه الاولى هشاميه اصحاب هشام الحاكم الرافضي يزعمون ان معبودهم جسم وله نهايه وحد وذكر مثلما تقدم عن هشام وزاد انهم لم يعينوا طولا غير الطويل وانما قالوا طوله مثل عرضه على المجاز دون التحقيق وانه قد كان لا في مكان ثم حدث المكان بان تحرك الباري فحدث المكان بحركته فكان فيه وزعم أن المكان هو العرش قال وذكر ابو الهذيل في بعض كتبه ان هشام بن الحكم قال له إن ربه لجسم ذاهب جاء يتحرك تارة ويسمى أخرى ويقعد مرة ويقوم أخرى وأنه طويل عريض عميق لأن ما لم يكن كذلك دخل في حد التراشي قال فقلت له فايما اعظم أعظم او أو هذا الجبل قال وما إلى جبل أبي قبيس قال فقال هذا الجبل يوفي عليه أي هو أعظم منه قال وذكر أيضا ابن الراوندي أن هشام بن الحكم كان يقول إن بين إلهه وبين الأجسام المشاهدة تشابها بجهد من الجهات لولا ذلك ما دلت عليه وحكى عنه خلاف هذا أنه كان يقول إنه جسم وأبعاظ لا يشبهها ولا تشبهه غير أن هشام بن الحكم في بعض كتبه كان يزعم أن الله تعالى إنما يعلم ما تحت الثرى بشعاع المتصل منه الذاهب في عمق الأرض ولولا ملابسته لما وراءها ما هنالك لما در ما هناك وزعم أن بعضه يرى وهو شعاعه وأن الثرى محار على بعضه ولو زعم هشام أن الله يعلم ما تحت الثرى بغير اتصال ولا خبر ولا قياس كان قد تركت علقه بالمشاهدة وقال بالحق وذكر عن هشام أنه قال في ربه في عام واحد خمسة أقاويل زعم مرة أنه كالبلورة وزعم مرة أنه كالسبيكة وزعم مرة أنه غير صورة وزعم مرة أنه بشبر نفسه سبعة أشبار ثم رجع عن ذلك وقال هو جسم لك الأجسام قال وزعم أبو عيسى الوراق أن بعض أصحابه شامل أجابه مرة إلى أن الله تعالى وتقدس على العرش مماث له وأنه لا يفضل على العرش ولا يفضل العرش عنه قال والفرقة الثانية من الرافضة الاماميه يزعمون أن ربهم ليس بصورة ولا, ولا كالاجسام وإنما يذهبون في قولهم إنه جسم إلى أنه موجود ولا يثبتون البارية تعالى ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاظ متلاصقة ويزعمون أن الله تعالى وتقدس على العرش مستوى بلا مماسة ولا كيف والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن ربهم تعالى وتقدس على صورة الإنسان ويمنعون أن يكون جسما والفرقة الرابعة منهم الهشامية أصحاب هشام بن سالم الجوارقي يزعمون عند ربهم على صورة الإنسان وينكرون أن يكون نحما ودما ويقولون هو نور ساطع يتلأل أو ضياء وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان له يد ورجل وأنف وأدن وعين وفم وأنه يسمع بغير ما يبصر به وكذلك سائر حواسه متغيرة عندهم قال وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام ابن سالم كان يزعم أن لربه تعالى وتقدس وفرة سوداء وأن ذلك نور أسود والفرقه الخامسه يزعمون أن رب العالمين ضياء خالص ونور وحث وهو كالمسباح الذي من حيث ما جئته يلقاك بأمر واحد وليس, وليس بذي صورة ولا أعضاء ولا اختلاف في الأجزاء وأنكر أن يكون على صورة الإنسان أو على صورة شيء من الحيوان قالوا الفرقة السلسة من الرافضة يزعمون أن ربهم ليس بجسم ولا صورة ولا يشبه الأشياء ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس وقالوا, وقالوا في التوحيد بقول المعتدرة والخوارج وهؤلاء قوم المتأخليهم فأما أوائلهم فكانوا يقولون ما حكين عنهم من التشبيه قال أبو الحسن واختلف الرافضة في حملة العرش هل يحملون العرش أم يحملون الباري تعالى وتقدس وهم فرقتان فرقة يقال لهم فرقة يقال لهم اليونسية أصحاب يونس ابن عبد الرحمن القمي مولاء اليقطين يزعمون أن الحملة يحملون البارية واحتج يونس في أن الحملة تطيق حملة وشباههم بالكركي وأن رجليه تحملانه وهما دقيقتان وقالت فرقة أخرى إن الحملة تحمل العصا والبارية يستحيل أن يكون محمولا قال أبو الحسن جاشعري واختلفت الروافض في إرادة الله تعالى وهم أربع فرق الفرقة الأولى منهم وهم أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجوالقي يزعمون أن إرادة الله تعالى حركة وهي معنى لا هي الله ولا هي غيره وأنها صفة لله تعالى ليست غيره وذلك أنهم يزعمون أن الله تعالى وتقدس إذا أراد الشيء حرك فكان ما أراده والفرقة الثنية منهم أبو مالك الحضرمي وعلي بن ميثم ومن تبعهما يزعمون أن إرادة الله تعالى غيره وهي حركة الله, حركة الله تعالى وهي حركة الله تعالى كما قال هشام إلا أن هؤلاء خالفوه فزعم وأن الإرادة حركة وأنها غير الله بها يتحرك والفرقة الثالثة منهم وهم القائلون بالاعتزال والإمامة يزعمون أن إرادة الله تعالى ليست بحركة فمنهم من أثبتها غير المراد فيقول إنها مخلوقة لله تعالى لا بإرادة ومنهم من يقول إرادة الله تعالى لتكوين الشيء هو الشيء وإرادته لأفعال عباده هي أمره إياهم بالفعل وهي غير فعلهم وهم نافون أن يكون الله تعالى أراد المعاصية فكانت والفرقة الرابعة منهم يقولون لا نقول قبل الفعل إن لله تعالى إرادة فإذا فعلت الطاعة قلنا أرادها وإذا فعلت المعصية فهو كاره لها غير محب لها وذكر عنهم في القول بأن الله حي عالم قدير سميع بصير إله وغير ذلك مقالات يطول وصفها جمهورها يقتضي وصفه بالحركة والتحول كما في الإرادة وقال أبو الحسن الأشعري مقالات مرجئة في التوحيد فقال قائلون منهم في التوحيد بقول المعتزلة وقال قائلون منهم بالتشبيه وهم ثلاث فراقا فقالت الفرقة الأولى منهم وهم أصحاب مخاتل بن سليمان إن الله تعالى جسم وإن له جم وانه على صورة الإنسان وانه لحم ودم وشعر وعظم له جوارح وأعضاء من يد وريج ولسان ورأس وعينين مصمت وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه وقالت الفرقة الثانية وأصحاب داود الجواربي مثل ذلك غير أنهم قالوا أجوف من فيه إلى صدره ومصمة ما سوى ذلك وقالت الفرقة الثالثة منهم هو جسم لا كالأجسام فقد ذكر الأشعري أن القول بأن الله تعالى فوق العرش وثبوت الصفات الخبرية هو قول أهل السنة وأصحاب الحديث وذكر أن ذلك قول من كلاب وأصحابه وقوله وذكر التنازع في نفي هذه الصفات وإثباتها بين فرق الأمة فنفي الجسم وهذه الصفات هو قول المعتزلة والخوارج وطائفة من المرجئه ومتأخر الشيعة وإثبات الجسم وهذه الصفات قول جمهور الإمامية المتقدمين وطائفة من المرجئه وغيرهم وهو مع هذا لم يذكر تفصيل أقوال أئمة الإسلام وسلف الأمة وعلماء الحديث وإنما ذكر قولا مجملاء ولهم في هذا الباب من الأقوال المفصلة وعندهم في ذلك من النصوص الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما هو معروف عند أهله وقد ذكر الأشعري عشرة أصناف فقال واختلف المسلمون عشرة أصناف الشيعة والخوارج والمرجأة والمعتزلة والجهمية والضرارية والحسينية وهم النجارية والبكرية والعامة وأصحاب الحديث والكلابية وأصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب من القطان ومعلوم أن أئمة الأمة وسلفها ليسوا في شيء من هذه الطوائف إلا في أهل الحديث والعامة وهؤلاء مع جمهور الشيعة والمرجأة والكلابية والشعرية من أهل الإثبات لأن الله تعالى فوق العرش والصفات الخبرية وإن كان فيهم ما يثبت الجسم وفيهم من لا ينفيه ولا يثبته وأما نفي ذلك مطلقا فإنما ذكره عن المعتزلة والخوارج وأما انضرارية والبكرية والنجارية فتوافقهم في, فتوافقهم في بعض ذلك وتوافق أهل الإثبات في بعض ذلك وهذه المقالة التي نسبها هو إلى المعتزلة هي المشهورة في كلام الأئمة وعلماء الحديث بمقالة الجهمية فإن الأئمة نسبوها إلى من أحدث هذه المقالات وابتدعها ودع الناس إليها المعتزلة وإنما أخذوها عنه كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله أنه أخذ ذلك عن الجهم قاومون من أصحاب عمر بن عبيد وأصحاب عمري بن أصحاب عمري بن عبيد هم المعتزلة وأصحاب عمري بن عبيد هم المعتزلة فإنه أول المعتزلة هو واصل بن عطاء وإنما كان شعار المعتزلة أوله هو المندلة ويدا المندلاتين وانفادوا الوعيد وبيعتذروا الجماعة ثم ذقروا بعد ذلك في إنكار القدر وأما إنكار الصفات فإنما ظهر بعد ذلك وكذلك حكاية ذلك عن الخوارج إنما يكون عن متأخرة الخوارج الموجودين بعد حدوث هذه المقالات التي صنفها المعتزلة والشيعة كما قد ذكر هو ذلك أما قدماء الخوارج الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعين فماتوا قبل حدوث هذه الأقوال المضافة إلى المعتزلة والجهمية وذلك أن مقالات هؤلاء ونحوهم إنما نقلها من كتب المقالات التي صنفها المعتزلة والشيعة كما قد ذكر هو ذلك لم يقفوا على شيء من كلام الخوارج والمعتزلة يستكثر بالخوارج لموافقتهم لهم في إنفاذ الوعيد ونفي الإيمان والخروج على الأئمة والأمة ولكن الأشعري كان بمقالات المعتزلة أعلم منه بغيرها لقراءته عليهم أولا وعلمه بمصنفاتهم وكثيرا ما يحكي قول الجبائي عنه مشافاتا وقد ذكر مقالة جهم في كتابه فقال ذكر قول الجهمية التي تفرد به جهم الذي تفرد به جهم القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الإيمان هو المعرفه بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله تعالى وحده وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بشجرة والفلك والشمس الله تعالى إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل وخلق له إرادة للفعل واختيارا منفردا بذلك كما خلق له طولا كان به طويلا ولونا كان به متلونا قال وكان الجهم ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتل جهم بمرو قتله سالم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية قال ويحكى عنه أنه كان يقول لا أقول إن الله تعالى شيء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء قال وكان يقول إن علم الله تعالى محدث فيما حكي عنه ويقول بخلق القرآن وأنه لا يقال إن الله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته